أَقَامَ السَّمَاوَاتِ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا وزينت السماء الدنيا بمغاريح وحفها ذلك تقدير العزيز العليم انك تدبير اللازم فَإِنْ أعْرَضُوا فَقُلأَمْ زَوْتُكُمْ صعقَ مِثْ لَ صعيقَة عاد وَثَمُود إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون قالوا لو اَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً فَأَمَّا هُمْ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خلقهم هو أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً لَ ير أن النغلهَّ الذي خَلَكَهُ هوأَشَدّ منِهُ ق وَوكوا بآياتنا يجحدون بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام من حسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَا وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الهون بما كانوا يكسبون وأما تموذ فأديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكذبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَيَوْمَ يُحْشَوْنَ أَدَاهُمْ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُم بِمَا كَانُوا وزفارهم وجلودهم بما كانوا يعمرون